بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي ا ل أ م ي وعلى آ ل ه وصحبه أجمعين م اجمعين زلنا نتكلم على اصطلاحات الإمام النووي ل ن ا ا م في ه وقد ت ك ل ن ا الدرس الماضي في ل النص ومقابله وهو القول المخرج أو الوجه ل ى معنى ع ا وهو أو ض ف قال الإمام ا ل و و أقول في الأظهر أو المشهوري ي فحيث في رحمه الأظهر الله فمن القولين او ا ل أ ق و ا ل ف إ ن قوي الخلاف قلت ا ل أ ظ ه ر و إ ل ا فالمشهور وحيث أقول اقول ل الصحيح الوجهين الأوجه أ أو أو ص ح ف فمن فإن ي ا خ ل المذهب ف ق ت الأصحف وإلا فالصحيح ا أقول ل وحيث فمن الطريقين أ و الطرق وحيث أ ق و ل النص فهو نص الشافعي رحمه الله ويكون هناك وجه ضعيف أ و قول مخرج نحن تكلمنا النص الدرس الماضي على في ولم ع ى الوجه الضعيف والقول ا خ ر ج و ب ي ن اتكلم ذلك بالأمثلة أ ولم أتكلم على المذهب وحيث أ ق و ل المذهب فمن الطريقين أ و الطرق أ ن ا ذكرت لكم في دروس س ا ب ق ة أ ن أ ص ح ا ب ن ا رحمهم الله تعالى قد انقسموا في القرن الخامس الرابع والخامس الهجري إ ل ى قسمين أو التأليف انتحوا في التأليف انتحوا طريقتين متباينتين ا ل ط ر ي ق ة ا ل أ و ل ى سميت ب ط ر ي ق ة العراقيين و ا ل ط ر ي ق ة ا ل ث ا ن ي ة سميت ب ط ر ي ق ة ا ل ق ر ا س ا ن ي ي ن وحتى نفهم كيف ن ش أ ت هاتان الطريقتان يجب علينا أ ن نلقي ن ظ ر ة س ر ي ع ة خ ا ط ف ة على تطور ا ل ك ت ا ب ة و ا ل ت أ ل ي ف في المذهب الشافعي وسنضطر إ ل ى ذكر هذا أ ي ض ا عند الكلام على المذهب القديم والمذهب الجديد ل أ ن ا ل إ م ا م النووي يقول وحيث أقول اذا ل ج د د ي فهناك مذهبان مذهب قديم ومذهب جديد ف إ ذ ا قال ا ل إ م ا م النووي الجديد كذا نفهم من هذه ا ل ع ب ا ر ة أ ن المذهب القديم على خلاف هذا وإذا قال القديم كذا أ و في قول قديم كذا نفهم من هذه ا ل ع ب ا ر ة أ ن المذهب الجديد على خلاف هذا أ م ا المذهب الجديد والقديم فهما ما كتبهما ا ل إ م ا م الشافعي رضي الله تعالى عنه و أ ر ض ا ه ا ل أ و ل ما أ م ل ه في بغداد على أ ص ح ا ب ه قبل أ ن يهاجر إ ل ى مصر ر ورواه أملى مذهبه القديم ورواه عنه خلق عنه ي ك ث وابو أ ه ر روى عنه المذهب أربعة من ل م ذ ه القديم الأئمة ا ل من أربعة أ ل الإمام أبو ثور إ ب ر ا ه ي م بن خ ا ل د امام ل ت و ومئتين ف ى سنة أربعين إ ا م م ش ت ه د منتسب الى الامام م إ الاجتهاد فهو مشتهد منسوب إلى الإمام الشافعي إ م م ا ا ل ولكن له اختيارات وله آ ر ا ء وله أ ق و ا ل خرج بها عن ر أ ي ا ل إ م ا م الشافعي وهو صاحب مذهب مستقل الا أنه منسوب ل إ م م و انه ل ل ل ر ج ا ا ث ي ستين ومائتين الإمام إمام زعفران ولمسفران الحسن بن محمد بن الصباح المتوفى apostleل بل محمد بن سنة من ج والرجل ر ة الثالث منسوب كرابيسي الذفل ا ي س ح بن بن أبو علي علي يزيد متوفى ن ة أسترسل الهجرة ع هو ا للامام ا ل إ أهل أحمد السنة الإمام حمبال بن رحمه ا ل ل ه ت ع ان ل المتوفى ى س ة إحدى وأربعين ومئتين من ا للشافعي ه ه ج ر ة ف ؤ ا الأربع ء أ هم ه ر روى من ل ل إ م م ا ا ا ش مذهبه في في كتابا اسمه الحجه ة يقول ي ف إ ما م اعلم ل ل أ أبو ئ م خزيمة ة بكر بن خزيمة إن ش ا ف ي كتاب اسمه ح ج ة ا أعلم حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ا وضمنه في هذا الكتاب أي أن كل الأحاديث بالأحكام أ التي كل لها صلة وحسب مثاس بها أو تدل عليها قد الإمام بها عليها دونها الشافعي رضي الله تعالى عنه في كتابه ا عنه أو تدل قد ل رضي في ج ة و ح الشافعي هذه ا ل ش ه ا د ة التي قالها امام ا ل أ ئ م ا بن خ ز ي م ة وابن خ ز ي م ة أ ي ض ا من كبار أ ص ح ا ب ن ا الشافعيين المنتسبين ل ل إ م ا م الشافعي هو صاحب مذهب مستقل مثل أ ب ي ثور كان في ب د ا ي ة حياته شافعيا وبعد ذلك أ ص ب ح م ش ت ه د ا مطلقا محمد بن إ س ح ا ق بن خ ز ي م ة ومحمد بن م ص ر المروزي وابن المنذر ومحمد بن جرير الطبري هؤلاء المحمدون ا ل أ ر ب ع ة كانوا في ب د ا ي ة حياتهم على مذهب ا ل إ م ا م الشافعي إ ل ا أ ن ه م خرجوا عنه وصاروا ا م ة مجتهدين من أ ص ح ا ب الاجتهاد المطلق والمجتهدون عندنا أ ص ن ا ف يوجد عندنا مجتهد مطلق و ي أ ت ي وراءه م ر ح ل ة أ خ ر ى وهو المجتهد المنتسب ليس مجتهدا مطلقا ك ا ل أ ئ م ة المشهورين مالك والشافعي و أ ح م د وابي ح ن ي ف ة و أ و ز ا ع ي وليس ك أ ص ح ا ب الوجوه في المذهب الذين سميناهم بمجتهدي المذهب و إ ن م ا هو م ر ح ل ة بين المرحلتين لم يصل في الاستقلال إدارة درجة الأئمة الكبار في إدارة درجة ولم ينزل إ ل ى د ر ج ة المجتهدين في المذهب و إ ن م ا كان صاحب اجتهاد فهو مجتهد مطلق إ ل الا أنه منتسب ل إ م م انه ل ش ا ف فمحمد ع ي ب أسحاق الإمام ا بن خذيمة م ل ت د ا ل منتسب ط ل ل ق ا م للامام ش ف ع ي يقول ل ل هذا ا ا ك عن ك ت ب الحجة الذي أ الشافعي إ م م ا ا ل رضي ورواه في الله تعالى عنه في بغداد ورواه عنه عنه هؤلاء ه الأئمة الأربعة ل ا م ش وبعد ر ذكرهم و واحد و ن الذين من لا العلم على أهل يقفى أ ن رحل ا ل إ م ا م الشافعي إ ل ى مصر في س ن ة م ئ ت ي ن من ا ل ه ج ر ة بسنة أو قبل بين ذلك بسنة على خلاف بين المؤرخين غير الإمام الشافعي اجتهاده ل الشافعي إ م م ا ا في بعض المسائل أ و ل ا لاطلاعه على أ د ل ة ج د ي د ة أ و لتغير ر أ ي ه في الاستنباط والاجتهاد من ا ل أ د ل ة فدون مذهبه الجديد في مصر و أ ع ر ض فيه عن بعض المسائل التي كان قد ق ا ل في مذهبه القديم في بغداد وبناء على ذلك صار للشافعي قولان في ا ل م س أ ل ة التي وقع فيها الخلاف قول قديم قاله في بغداد في كتابه الحجة وقول جديد قاله الحجة الأم بغداد جديد في في في في مصر في كتابه كتابه أ ولا فيما رواه عنه أصحابه ا عنه م ن ي و ل وحرملة ب و وغيرهم ي ي ط م م نعني سنذكرهم الآن ن ولا نعني بقولنا إ ن الشافعي رجع عن آ ر ا ئ ه التي دونها في بغداد أن ا لا ش ف ع يمكن رجع عن كل قول قالوا في بغداد في هذا س ت ح ي ي ل لا م أ ن يقع ما يتصوره اصلا الانسان خالف نفسه بكل كلمة قالها في بغداد لا يمكن هذا وإنما خالفا ف ي بعض المسائل التي تغير فيها اجتهاده إ م ا بناء على الوقوف على أ د ل ة ما كان قد تمكن منها في بغداد كانت م ر ج و ح ة فصارت ر ا ج ح ة تغيرت و ج ه ة نظره في الاجتهاد, بواعث التغير الاجتهاد كثيرة. لا سبيل إلى ق و ل قديم قاله في بغداد وقول جديد قاله في مصر والفتوى على ما قاله في مذهبه الجديد في مصر ولذلك رواها وأعرض وقال وبناء قال بالنسبة لمذهبه القديم أي بالنسبة للمسائل التي أعرض عنها في مذهبه القديم لا حل على ذلك مذهبه عنها منها عنها بغيرها تبرأ من عني أدعه أي في في أعرض فمذا الشافعي هو ما قاله في مصر لا ما قاله في بغداد إ ل ا في مسائل م ع د و د ة أ و ص ل ه ا بعض أ ص ح ا ب ن ا إ ل ى سبعه عشر م س أ ل ة أ ف ت ى ف ي ا ل ش ا ف ع ي في مصر بفتوى مخالفه لما كان قد أ ف ت ى به في القديم في بغداد إلا إذا الله عليهم الذين قول الشافعي إذا صح الحديث الجليل الشرعي أصحابنا رضوان فهموا رأوا أن أن صح مذهبي فهو وبناء على ذلك افتوا بما قاله في بغداد القديم وجعلوه راجحا على مذهبه الجديد مع انه قد تبرئ منه واعرض عنه ولم يدع الناس في حل من روايته لكن اصحابه رضوان الله عليهم وقد رأوا أ ن الدليل مع مذهبه القديم يشجع القديم على الجديد في س ب ع ة عشر م س أ ل ة سنتكلم عنها إ ن شاء الله حين الوصول إ ل ي ه ا وقد ذكرنا معظمها في كثير من الدروس ا ل س ا ب ق ة حينما كنا نتكلم على المباحث الفقهيه ة التي ا ق ر أ ن ا هذا الكتاب فإذا قال الإمام النووي في القديم كذا نسهم أن مذهبه الجديد مخالف لهذا قبل مذهبه نسهم في أن و أ ن الفتوى على المذهب الجديد إ ل ا إ ذ ا كان من المسائل التي أ ش ر ن ا إ ل ي ه ا و إ ذ ا قال الجديد كذا نفهم أ ن قوله القديم مخالف لقوله الجديد و أ ن الفتوى على القول الجديد لما صنف ا ل إ م ا م الشافعي كتابه الجديد أ و مذهبه الجديد في مصر أ ل ا وهو كتاب ا ل أ م المشهور و أ م ل ه على تلاميذته رواه عنه خلق كثير وقد أ ش ه عنه مذهبه ر رووا الذين الجديد ثمانية الأول الإمام يوسف بن أبو يعقوب المتوفى سنة إغدا وثلاثين ومائتين من الهجرة. وقد روى ة و عن الامام الشافعي المختصر المعروف باسمه يروون مثل مختصراتهم هذه أ ق و ا ل ا ل إ م ا م الشافعي و ي ر و ن عنه فتاويه ويضاف إ ل ى ذلك أ ن ه م يرون عنه كتابه ا ل أ م فكتاب ا ل أ م هو ما أ م ل ا ه الشافعي على ك ل ا م ذ ا ت ه و أ م ا المختصرات مثل مختصر البويطي ومختصر المزني ومختصر حرمله وغير ذلك من المختصرات فهي مختصرات اختصرها أ ص ح ا ب ه من كلامه كما قال ا ل إ م ا م المزني في مقدمة مختصره اختصرت هذا من كلام الشافعي من معنى قوله مع إ ع ل ا م ي ه نهيه عن تقليده وتقليد غيره ف إ ذ ا الفرق مابين المختصرات ومابين ا ل أ م أ ن ا ل أ م ة هو الكلام الذي أ م ل ا ه الشافعي على ت ل ا م ذ ت ه في مصر هي صيغ ا ل إ م ا م الشافعي لفظ الشافعي ومعناه فهي معنى قول ا ل إ م ا م الشافعي وليس ما أ م ل ا ه الشافعي على ت ل ا م ذ ت ه فقد يختار الامام إ م نفس ل التي قالها ل ص ي غ ة ا إ ا الشافعي وقد يختار الإمام م وقد صاحب المختصر معنى الكلام الذي قاله الشافعي و ي س و غ ب ص ي ا غ ة خ ا ص ة من عنده ف أ ش ه ر من روى عن ا ل إ م ا م الشافعي ا ل إ م ا م البويطي وبعد ذلك الإمام المزني والبويطي كان خ ل ي ف ة ا ل إ م ا م الشافعي على أ ص ح ا ب ه بعد أ ن توفي ه ك ذ ا جعله ا ل إ م ا م الشافعي قبل وفاته فكان خليفة الشافعي ف ا بعد و ت هو على أصحابه ه ا ل إ م ا م البويطي أ ب و يعقوب الرجل الثاني المزني اسماعيل بن يحيى بن إ س م ا ع ي ل أ ب و إ ب ر ا ه ي م المتوفى س ن سنة اربع وهو س ت ومئتين ي ن من ا ل ج ر ة ه و الذي روى ايضا عن الشافعي المختصر المعروف باسمه المسمى بمختصر المزني وقد بلغ هذا المختصر من ا ل ش ه ر ة في يوم من الايام بانه كتابان الكتاب كتاب والكتاب كانت اذا العروس الى زوجها تخرج معها كتابان الكتاب الاول كتاب الله والكتاب الثاني هو جفت تخرج كتاب مختصر ا ل م ز ن ي ل أ ن ه جامع لجميع مباحث الفقه وكان يحفظه ا ل ع ا م ة و ا ل خ ا ص ة وقد شرح شروحا ك ث ي ر ة و ط و ي ل ة وكلها موسوعات وتعتبر من أ ك ب ر الموسوعات ا ل ف ق ه ي ة التي دونت في ا ل إ س ل ا م الرجل ا ل ث ا ل ث والربيع بن سليمان المرادي المتوفى س ن ة سبعين و م ئ ت ي ن من ا ل ه ج ر ة وهو الذي روى عن ا ل إ م ا م الشافعي كتابه المعروف ا ل أ م وهو المذهب الجديد وروى عنه كتابه الرساله ة في أصول الثق و من أكثر ا ا ل ش في ع ر و اصول ي الشافعي رواية عن الشافعي راوية به كتبي فكان كما قال الشافعي ة عن أنت فكان للمزني أنت ن بهذا وقالوا كما قال الشافعي وقال ا تفرث وقد وأخبره به ر مذهبي ك كما ا ا ن ق ا ل ش ا ف ع ي و ق ا ل للمويط تموت في عديدك أنت و م كما ا ت في حديده أ خ ب ر ا ل ش ان ف في ع ي مات ا ل س ج هذه من مؤمن المؤمن فإنه فراسة فراسة ابتقوا يمتحن ن بنور أن ظ ر وقبل الله ي ا ل إ م ا م أ ح م د وكان ا ل إ م ا م أ ح م د من أ ك ث ر أ ص ح ا ب الشافعي م ل ا م ز م ة له وحرصا عليه يريد أ ن يستفيد منه فلما خ ا ج ر الشافعي إ ل ى مصر هم ا ل إ م ا م أ ح م د أ ن يلحقه إ ل ا أ ن الله تعالى ما أ ر ا د هذا ف ر أ ى الشافعي رؤيا فبعث رسولا إ ل ى ا ل إ م ا م أ ح م د وقال و اصبر ف إ ن ك ستمتحن وكانت محنه ا ل إ م ا م أ ح م د التي لا تخفى على أ ح د هذه ف ر ا س ة المؤمن تقو ف ر ا س ة المؤمن ف إ ن ه ينظر بنور الله فالشافعي أ خ ب ر أ ص ح ا ب ه قال للبويطي انت خ ل ي ف ة من بعدي وستموت في حديدك فكان كما قال ما وإنما أنا فراسة التفرس هو وله هي وحي وليك وتنبؤ الهمه الله هذا, هذا من ا ل ك ر ا م ة و أ ث ب ت ا ل ل أ و ل ي ا ل ك ر ا م ة ومن يخالف فنبذا كلامه الامام الشافعي يقول إ ذ ا لم يكن الفقهاء أ و ل ي ا ء لله فليس لله في الارض ولي, ليس لله في الأرض ولي. فهؤلاء هم أ و ل ي ا ء الله تعالى و إ ذ ا كانت في ا ل أ ر ض ك ر ا م ة فهم من أ ص ح ا ب هذه ا ل ك ر ا م ة وقال للمدن ي انت ناصر مذهبي فكان كما قال وقال للربيع بن سليمان المرادي انت راويه كتبي فكان كما قال وقال لابن الحكم انت سترجع الى مذهب ابيك فبعد ان توفي الامام وقعت بين ابن عبد سترجع مذهب فرجع مذهب فبعد الشافعي اخبر الرجل الرابع الربيع ج ل ل ا ا ر ع ا ل ر ب بن سليمان بن داود الجيزي المتوفى س ن ة سته وخمسين ومئتين ا ل إ م ا م الخامس و ح ر م ل ة بن ي ح ئ ي ا بن عبد الله التجيبي المتوفى س ن ة ثلاث واربعين ومئتين وقد روى عن ا ل إ م ا م الشافعي ل ك ت ا ب المشمور ا م خ ت ص ر ح ر م ل ة السادس يونس بن عبد ا ل أ ع ل ى المتوفى س ن ة أ ر ب ع وستين وقد السنة تسعة عشرة السامن ومئتين بن عبد الله ابن عبد الحكم المتوفى السنة وستين وقد تنبا له الشافعي أ و أ خ ب ر ه ب أ ن ه سيرجع إ ل ى مذهب أ ب ي ه فبعد و ف ا ة الامام الشافعي رجع ابن عبد الحكم الى ح ك م إ ل مذهب امام مالك وهو مذهب أ ب ي ه وهؤلاء الاصحاب رضوان الله عليهم أ و هؤلاء المشاهير من أ ص ح ا ب الشافعي ليس كل واحد منهم روى عنه كتابه الام أ م بعضهم ولكن روى ل ك ك ت ا ا ب ل فعل الإمام الربيع المراد نقل الإمام الشافعي بعض المسائل التراجم ا كما مختصرا وإذا قرأنا في كتب وبعضهم وبعضهم في سوف عنه عن بعض روى نجده المترجمين يترجمون للواحد من أ ص ح ا ب الشافعي ويذكرون عنه مساله أ ل ة و ح د ة ن ق ا أ و ف ا ئ د ة و ا ح د ة نقلها عن ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله تعالى وهؤلاء الناس جالسوا ا ل ش ا ف ع ي ة وشافوه وتفقهوا به و أ خ ذ و ا عنه ورووا كتبه ثم هذا هو حال أصحاب الشافعي ثم جاءت بعد أ ص ح ا ب ه ط ب ق ة أ خ ر ى ا ل ط ب ق ة ا ل ث ا ن ي ة من أ ص ح ا ب الشافعي لم يرووا ا الشافعي ل م ي ر و و عنه مباشرة و إ ن م ا رووا عنه ب و ا س ط ة أ ص ح ا ب ه و إ ذ ا جدت م س أ ل ة لم يكن ل ل إ م ا م الشافعي فيها قول أ ف ت و ا فيها ب ا س ت ه ا د ا ت ه م بناء على قواعد ا ل إ م ا م وهؤلاء الذين سميناهم بمجتهد ي ن م ذ ه ب وعلى رأس هؤلاء رأس ا ل إ م ا م ا ل أ ن م ا ط ي أ ب و القاسم عثمان بن سعيد ا بن بشار المتوفى س ن ة ثمان وثمانين و م ئ ت ي ن من ا ل ه ج ر ة وهو صاحب المزن ي والربيع من أ ص ح ا ب الشافعي وهو الذي اشتهرت ب ه كتب ا ل ش ا ف ع ي ة في بغداد الإمام الأنماطي انتبار أصحابنا أصحاب الوجوه في المذهب الإمام الثاني أبو العباس ابن الأنماط على أحمد عمر أبو بن سنة في سوريج وتوفي تفقه ستين و ث ل ا ث م من ئ ة ا ل ه ج ر ة ا ل ل الثالث ر ج أ ب و ابو ل ط ي بن سلمة سعيد بن الصخري الحسن بن أ ح م د بن يزيد المتوفى س ن ة ثمان وعشرين و ث ل ا ث م ئ ة من ا ل ه ج ر ة الخامس أ ب و العباس بن القاص أ ح م د بن أ ح م د الطبري صاحب التلخيص المتوفى سنة خمس وعشرين أ ص ح ا ب الوجوه كثر ما أ س ت ط ي ع أ ن أ س ت ق ص ي ه م أ ن ا في هذه ا ل ع ج ا ل ة و أ ن لي كتاب مستقل سميته مجتهد المذهب عند الشافعيه ة عملت ل الاجتهادي في المذهب الا انه لم مطلقا مشتهدا في يكن وفي ا ا كان مشتهدا على قواعد الامام ن م ش على ع وفي مذهبه فهؤلاء الاربعه هم من اشهر المجتهدين في المذهب وهم كثر استمر الفقه في مذهب الشافعي على هذه الحالة الى س ت م ر ا ف في الشافعي ق ه مذهب ل ع هذه ان ل ل الى ح ا ة جاء الشيخ الامام ابو حامد اسفرين ل ا وقد نبغ في مذهب الإمام الشافعي وكان ق د نبغ مذهب في الشافعي الإمام و من م س ت ه ي د المذهب ومن أ ص ح ا ب الوجوه وانتهت إ ل ي ه ر ي ا س ة ا ل ش ا ف ع ي ة في بغداد وتبعه ا ج م ا ع ة لا يعدون ح ص و ن ل ا لا ي ع د بالعشرات بل يعدون بالمئات وكلهم من ا ل أ ئ م ة و ا ت ه ج نهجا ا في التأليف في مذهب الشافعي على طريقة معينة مذهب في في طريقة على سميت ب ط ر ي ق ة العراقيين و إ م ا م هذه ا ل ط ر ي ق ة ا ل إ م ا م أ ب و حامد ا ل ا س ف ر ا ئ ي ن ي المتوفى عام ست واربعمائه من الهجره ولو أ ن ه طبع طباعه ح د ي ث ة ل ج ا د عن مئه مجلد وهو مازال مخطوطا لم يطبع حتى الان ل ل ا ي القاضي ابو الطيب الطبري شيخ أبي الشيرازي الإمام إضحاق الله المتوفى سنة أبو طاهر وأربعمائة خمسين كتبه بن سنة من عبد عملها عليه جدا ذجرة جملة مختصر المتوفى س ن ة خمس وعشرين واربع مئه ة من ا ل ج ر الرابع ة ا ل من ح أحمد ا م ي ب محمد ص ا ح ب ا ل م المتوفى خمس واربعمائة من ق ن سنة ع عشر ل ه ج ر ة الخامس سليم الرازي صاحب كتاب إشارات سليم ا ل م ت و فهؤلاء ى سنة من وأربعمائة ا ل ج ر ة الناس تبعوا الامام ابا حامد ا ل إ س ف ر ا ي ن ي و أ ل ف و ا الكتب على ط ر ي ق ة سميت ب ط ر ي ق ة العراقيين فاذا سمعتم في كتب ا ل ش ا ف ع ي ة ان فلانا من العراقيين ليس المراد انه ممن سكن بغداد او انه سكن في ا ل ب ص ر ة او انه سكن في ا ل ك و ف ة او انه سكن في العراق لا هذا يفهمه الجاهل واما عندنا في ا ل ا س ت ل ا ح اي من ا ا ل ع ر ق انه من الناس الذين درسوا الفقه و أ ل ف و ا فيه على ط ر ي ق ة العراقيين التي أ س س ه ا ا ل إ م ا م أ ب و حامد ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي المتوفى س ن ة ستين واربعمائه من ا ل ه ج ر ة وفي نفس الوقت جاء ا ل إ م ا م القفار الصغير المروزي عبد الله بن أ ح م د بن عبد الله المتوفى عام اربعمئه و س ب ع ة ا ش ر من الهجره وأسس مدرسة أخرى للفقه الشافعي سميت ب ط ر ي ق ة الخراسانيين وصار بطريقة نسبة المراوزة المراوزة القفاد الى الامام ل غ ي ر ل م و والخراساني ز ي الطريقة سميت بطريقة الخراساني الى خراسان كان هناك لأنه فصار نسبة فهذه عندنا في المذهب طريقتان ا ل ط ر ي ق ة الاولى ط ر ي ق ة العراقيين و امامها ابو حامد الاسرائيلي ا ة ط ر ي ق ة الخراثانيين أ و امامها ل ر و و ز ة إ ا م ا ل إ م ا م القفان الصغير المتوفى س ن ة سبع ع ش ر ة و أ ر ب ع م ا ئ ة من ا ل ه ج ر وتبعه على ط ر ي ق ة ه ذ ه خلق لا يخصون عبدا ل أ ن ه كان بوزن ا ل إ م ا م أ ب ي حامد الاسرائيلي إ ل ا أ ن هذا أ ل ف على ط ر ي ق ة وهذا انتهج ط ر ي ق ة أ خ ر ى وكلاهما كان في عصر واحد ب والامام ح م د ا ف ا ي ي توفي ن ع 406 و ل القفال م ا ا ل م ر و ي ت و ف ي ع ا م 417 م ن ا ل ه ج ر ة م م ن تبع ا ل م ا ا م ل ق ف ا ل ى سنه ثمان ل ي و ا ل ا ث ي ن واربعمائه من ا ل ه ج ر ة والامام الفوراني صاحب ا ل ا ب ا ن ة المتوفى س ن ة 6 ح د و س ت ي م ن ا ل ه ج ر ة القاضي حسين وسيتردد ذكره معنا في, كتاب الفقه أو في كتب ا الفقه ا ل ش ا ف ع ي ة كترداد ث ذكر ابن سريج قاضي حسين صاحب ا ل ت ع ل ي ق ا المتوفى عام 462 م ن ا ل ه ج ر ة والامام المسعود ي محمد بن عبد الله بن مسعود المتوفى في القرن الرابع الهجري والخامس الهجري في الى شعبين او ا ق س م الى مدرستين ا ل م د ر س ة الاولى م د ر س ة العراقيين و ا ل م د ر س ة ا ل ث ا ن ي ة م د ر س ة الخراسانيين وصار كل من تبع الامام ابا حامد ا ل ا س ف ر ا ئ ي ي ل ف على طريق العراقيين ومن تبع الامام القفان المروز يؤلف على طريق الخراسانيين واستمر الامر على هذه الحالة الى الائمة على بعض هذه ان جاء بعض الأئمة مثل الامام إ م ل ر و ي ا الروياني ا ابن ت ف الحلية الإمام المتولي ن المشهور ج ل إ ا ا م م ل صاحب النهايه ئ ة متوفى عام 478 من ا ل ج ر ة الامام بداوا و ح ا م ل ل ل غ ز ا ا ي م ت ف ع ئ ة وخمسة الهجرة صاحب البسيط والوسيط والوجيز من البسيط صاحب في التاليف ف الشافعي ق ه هؤلاء الى اما ل س ذ ن ذكرناهم ومن نحى نحوهم بدأوا ي التأليف وحاولوا نوعا ما ان يجمعوا بين الطريقتين بين ط ر ي ق ة العراقيين وبين ط ر ي ق ة ا ل خ ر ا س ا ن ي ي ن الثلاثة الاول الروياني وابن الصباغ والشاشي هؤلاء الثلاثة من العراقيين حتى ا ل إ م ا م المتولي أ ي ض ا من العراقيين أ ل ف على ط ر ي ق ة العراقيين إ ل ا أ ن ه ب نفس الوقت ضم إ ل ي ه ا شيئا من ط ر ي ق ة الخراسانين ي ولكنهم ا ح ر الخراسانيين م والإمام من ي الغزالي ن و ل في نفس الوقت أ ل ف و ا على ط ر ي ق ة ا ل إ م ا م القفار المروزي لكنهم ضموا إ ل ي ه ا شيئا من طريقه العراقيين فبدا على يد هذه ا ل ط ب ق ة من ا ل ا ئ م ة الجمع ما بين طريقه العراقيين وطريقه الخراسانيين واستمر الحال على هذا منهم من, من يؤلف على طريقه ة العراقيين هم من و م من يؤلف طريقة على الخراسانيين ومن الناس من يجمع بين الطريقتين والكتب في المذهب ك ث ي ر ة و م ن ت ش ر ة و م ش ت ه ر ة إ ل ى أ ن جاء ا ل إ م ا م أ ب و القاسم ا ل ر ا ف ع وقد تحدثنا عنه في الدرس ا ل أ و ل من دروسنا في كتاب المنهاج فالامام ا ل ر ا ف ع رحمه الله تعالى شرح ا ل و ج ي ز ل ل إ م ا م الغزالي بشرحين الشرح الكبير والشرح الصغير وفي نفس الوقت صنف كتابه المحرر الذي يعتبر كالمختصر من الوجيز إ ل ا أ ن الرافعي لم يلتزم لا ط ر ي ق ة العراقيين ولا ط ر ي ق ة الخراسانيين و إ ن م ا أ خ ذ الفقه من مجموع الطريقتين وبناء على ذلك سمي الرافعي و ا ل إ م ا م النووي من بعده لقب المذهب بشيخي لانهما جمعا اقوال أ ئ م ت ن ا من مئات الكتب أ ك ث ر المذاهب ت أ ل ي ف ا على ا ل إ ط ل ا ق في ا ل إ س ل ا م ومذهب ا ل إ م ا م الشافعي الفت فيه مئات بل آ ل ا ف المؤلفات ولذلك كان ا ل إ ن س ا ن ي ح ا ب ويضيع في خ ض م هذا البحر المتراطم ا ل أ م و ا ج المحيط الواسع ما يعرف من أ ي ن ي أ خ ذ الفتوى إ ل ا إ ذ ا كان على م ن ه ج إ م ا م منهجه فإنه في إلى أن يتبع ج ا ء الامام إ م ل ر ا ف ف ع ج ع بين طريقة النووي ع ر ا ق ي ي ا ا ا ل خ ر س ن ي ا منها المذهب ا س ت خ ل ص ص ف ا نقيا وجاء الإمام النووي من بعده فاستدرك عليه وتابعه وتعقبه على نحو ما ذكرناه في الدروس السابقه ة أنا ذكرت كل ذ ا حتى أ ش ر ح لكم معنى قول ا ل إ م ا م النووي في المنهاج وحيث أ ق و ل المذهب فمن الطريقين أو او ل الآن الطريقين ط استطعنا ر ق ما أن نفهم ما معنى م الطرق معنى ا عند العرب النووي من لا يفهم هذا يفهم الطريقين إنسان ولكن الإمام لا هذا والطرق كما يفهمهما كل إنسان لغة العرب. ولكن هذا اختلاح اختلاح كل لغة يفهم يفهم يقرأ كبير استلاح تحته كثير ا من المعاني التي تدق على كثير من العقول ما لم يكن ا ل إ ن س ا ن متمرسا بطريقه ق و و ا المذهب ع د ب ة التأليف ي ف التاليف إ م م رحمه ا النووي الله ع ى قال إ ش ا ل ر ق فيه ا مخالف、لأخرين. لا ا ل ق واحد والأحكام واحدة وكلهم من ا ل ش ا ف ع ي ة يقولون أ ق و ا ل إ م ا م ه م ويفرعون على قواعده قال ا ل إ م ا م النومي واعلم أ ن نقل أ ص ح ا ب ن ا العراقيين لنصوص الشافع ي وقواعد مذهبه ووجوه متقدمي أ ص ح ا ب ن ا أ ت ق ن واثبت و أ من نقل الخرافانيين غالبا ز طريقة العراقيين الشافعي بالإتقان من نقل أقوال والتثبت إذن من ووجوه أ ص ح ا ب ه المتقدمين والخرافانيون أ ح س ن و ا تصرفا وبحثا وتفريعا وترتيبا غالبا وقد يقع لهذا ما لهذا ولهذا ما لهذا وهذا نظيره في الحديث التنازع في الترجيح بين صحيحي البخاري ومسلم العلماء رجحوا البخاري رجحوا أقوى على مسلم لأنه وأشد شرطه في الرجال أقوى وأشد والذين انتقدوا على البخاري أ ق ل من الذين انتقدوا على مسلم م ر د ا نتكلم في هذا أ س ب ع ن ا ه بحثا في دروسنا في م ب ا ح ث صحيح مسلم الإمام البخاري من رجح الامام إ م ل ب خ ا ر ي ن حيث البخاري ص ح رجح ة ومن الإمام مسلم ع العلماء والرجع ض قال ا مسلم على ل ب قال رجعه من حيث ا ل ت ت ترتيبه ر يرجح ي ب ومن و مسلما فإنما ص ن ع ه قد ح ك وكل الكتابين م صحيح كلاهما ينقل و ا كلام صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم وكذلك هنا ط ر ي ق ة العراقيين و ط ر ي ق ة الخراسانيين كلا وكلا الطريقتين ينقلوا أقوال الإمام الشافعي وكلا الطريقتين يدون في مذهب الشافعي وعلى قواعد الإمام الشافعي إلا أن نقل العراقيين لأقوال الإمام ولوجوه قواعد يدون في متقدمي أن أصحابه مذهب أ ث ب ت واتقن و أ و ا من نقل الخراسانيين و أ م ا الخراسانيون فقد امتازوا بحسن الترتيب والتبويب والتفريع والبحث ولذلك كانت ط ر ي ق ة من هذه ا ل ح ي ث ي ة ر ا ج ح ة على ط ر ي ق العراقيين ف الخلاف ه م من على طول أن الخلاف من الطريقين أو الطرق قال أو أن اصحابنا العراقيون ف ينقلون بعض الأحوال ي عن الشافعي قولا واحدا في المساله أ ل ة ا او ا ع ي عن ب والخراسانيون في ل ن ق ل ع ا ينقلون عن الشافعي قولا واحدا والخراسانيون ينقلون عن الشافعي فمن الذي يرجح منهما هل ا ل ش ا ف ع ي في ا ل م س أ ل ة قول واحد أ م له في ا ل م س أ ل ة قولان الخلاف في النقل بين العراقيين وبين الخراسانين و ث ا ر ة يكون العكس ينقل خ ر ا س ا ن ي و ن قولا واحدا وينقل العراقيون قولين والمدرسة التي تنقل القولين أحد القولين يوافق القول والآخر التي الذي ذكره أصحاب المدرسة الأخرى يخالف المدرسة الداني تنقل أحد ذكره فإذن افهم ت ق نقل قول ا ن ان على للامام الشافعي وبناء منه ع بما ان ل م الخلاف الان في نقل اقوال الامام بين الخراسانيين والعراقيين ب ي ن او نقل وجوه اصحابه المتقدمين طيب المذهب هل هو ط ر ي ق ة القطع يعني ا ل ط ر ي ق ة التي تنقل قولا واحدا ام انه ا ل ط ر ي ق ة التي تنقل قولين الامام الاثنوي رحمه الله تعالى قال انا تتبعت كلام الامام النووي واستقرات كتبه فلم اجد ما يدل على ان المذهب هو طريق القطع او الموافق لطريق القطع من طريق الخلاف أو قال المذهب ب ر ا د ا ل م ف ت به المستخلص من ط ر ي ق ة العراقيين و ط ر ي ق ة الخراسانين لكن يا هل ترى هل هو نقل القول القاطع من ا ح د ا د طريقتين ام القول الموافق له من قولي الخلاف اللذين نقلهما اصحاب المدرسه الاخرى قال هذا ما تدل عليه الفروع ولا تدل عليه المسائل التي ذكرها ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى بعد هذه ا ل م ق د م ة نرجع الان و ن ق ر أ كلام ا ل إ م ا م النووي حتى نفهم منه فهما جديدا غير الفهم الذي كنا نفهمه في الدروس ا ل س ا ب ق ة قال الامام النووي وحيث أقول المذهب فمن الطريقين فمن أهمتم معنا هاتين العبارتين؟ هما كلمتان في الكتاب ولكنهما يحتويان على كثير من المعاني وحيث أ ق و ل النص فهو نص الشافعي رحمه الله ويكون هناك وجه ضعيف أ و قول مخرج وهذا تكلمنا عنه بالتفصيل في الدرس الماضي وحيث أقول أو قول وقد الفتوى الجديد فالقديم خلافه أو أو في قول قديم فالجديد الجديد أن خلافه خلافه لكم على المذهب ذكرنا في بعض المسائل رجع فيها أ ص ح ا ب ن ا رضوان الله عليهم المذهب القديم على المذهب الجديد ل أ ن الدليل يؤيده ويسانده وحيث أقوله وقيل كذا بعض النوم يقول وقيل القول ولذلك وقيل فهو وجه وقال الحالات ضعيف بصيغة التمريض ضعيف أن قال افهم هذا ذكره كذا كذا كذا اتمام بعض والصحيح أو او ل خلافه الحالات أ ص ح ح بعض ي ق ل الاصح ص ح ح ي فتفهم م أن ق ب بعض ل الحالات يقول ل ه ضعيف, ضعيف ا أ خلافه وحيث أقول وفي قول كذا قال اذا قال وفي قولا كذا ا ل ش ا ف ع ي افهم ان الراجع ة خلاف هذا القول اذا هذه من المسائل التي زادها الامام النووي على الرافعي في المحرر الرافعي المحرر وفي كتبه بين طريقة العراقيين والخراسانين لا ننكر هذا وصف المذهب لا ننكر هذا ولكنه ما وصل لهذه الدقة وهذا ولكنه وصل لهذه التمييز طريقة ننكر ننكر في وفي وصف سمع نعم بين كتبه وهذا البيان الذي وصل إ ل ي ه الامام النووي ولذلك كان النووي شيخ المذهب على ا ل إ ط ل ا ق ل أ ن ه نقل إ ل ي ن ا المذهب من مئات الكتب صافيا نقيا يريحنا من عناء البحث و ا ل م ط ا ل ع ة و ا ل م ت ا ب ع ة لمن أ ر ا د أ ن يعرف الفتوى و أ م ا من أ ر ا د أ ن يتوسع فكتب المذهب م و ج و د ة و م ن ت ش ر ة و نحن نتمنى لكل واحد منا لي و لكم جميعا أ ن نطلع و أ ن نكون كما كان الامام إ م ل ن ن و و ي ت ن ونسأل ى ذلك النووي ل تعالى ه أ ي ص ل إلى ن ا ما ص ل ل إ ه المذهب هو المذهب وأما النووي أراد من فإمام الشيخ الذي لا ينازع ولم ا يدافع لأنه هو الذي نقل إلينا ا لأنه نقل ل ذ ه ب ص ا ف يتعرض ا نقياً ا ا فهذه ل ل ص ح لم يذكرها الإمام ل يذكرها ر ا ا ف ح م ولم ه الله تعالى ت ع ي ر لها على النحو الذي تعرض له ا ل إ م ا م النووي رحمه الله قال ومن المسائل النفيسه ة ذ ا الكلام كله عن المسائل التي ضمها ا ل إ م ا م النووي في المنهاج ز ي ا د ة عن المحرر قال ومنها مسائل نفيسه ة أ ض م ا ينبغي أي إلى المحرر أ ل ا يخلى الكتاب منها و أ ق و ل في أ و ل ه ا قلت وفي آ خ ر ه ا والله أ ع ل م حتى يبين لنا أ ن ه ا ليست من كلام ا ل إ م ا م الرافعي و إ ن م ا هي من ز ي ا د ا ت ا ل إ م ا م النووي على ا ل إ م ا م الرافعي اذا ا ل إ م ا م النووي يقول هذه ا ل ع ب ا ر ة قلت والله أ ع ل م في موطنين الموطن ا ل أ و ل حينما يعترض على ا ل إ م ا م الرافعي ذ ك ر قوله ثم يقول قلت كذا كذا كذا مخالفه قول ا ل ر ا ف ع والله أ ع ل م و م ر ة ث ا ن ي ة قد يذكر هذه ا ل ع ب ا ر ة ليس ل م خ ا ل ف ة ا ل إ م ا م ا ل ر ا ف ع و إ ن م ا ليزيد ا س ي ا ء يستدركها على ا ل إ م ا م ا ل ر ا ف ع ما ذ ك ر ه في المحرر فحتى لا ينسب للرافعي قولا لم يقله يقول في أ و ل ه ا قلت وفي آ خ ر ه ا والله أ ع ل م حتى يفهم الناس أ ن هذا مما زاده إ م ا م النووي على ا ل إ م ا م الرافع قال إمام ن وما و و ي وجدته أي أيها القارئ من ز ي ا د ة ل ف ظ ة ونحوها على ما في المحرض فاعتمدها فلا بد منها لأنه ما يزيدها إلا لأن المقام الأذكار منها ما يزيدها يقتضيها وكذا ما بد وجدته من الأذكار مخالفا لما في المحرر في الرافع. الرافع ولكن الامام النووي كان محدثا حفظ كتب الحديث وشرح صحيح مسلم وسرح ق ط ع ة من ابي ل خ ا ر وشرح قطعة من أبي داود كان حافظا ل ل س ن ة وبناء على ذلك ربما ذكر ا ل إ م ا م الرافعي بعض ا ل أ ذ ك ا ر الضعيفه ة أو أ ن أعرض عن بعض فياتي الامام النووي رحمه الله تعالى ويحررها ويبينها ويقول وما وجدته من ا ل أ ذ ك ا ر مخالفا لما في المحرر في وقد غ ي ر ه من كتب ا ل ف ه ع ن اقدم ص ح اصحاب ا ا المذاهب ب ن وعند من فاني فاعتمده غيرهم الاخرى ق ت كتب ه من ا ل ح ي ث ا ل ع العمل ت م والامام لمثل اقدم د وقد ة النووي اهل لمثل هذا العمل وقد أقدم بعض مسائل الفصل ل م ن ا س ب ة او اختصار في بعض, الحالات مثلاً بعض الفقهاء يقدم التيمم على الغسل من بعض الغسل الجنابة الفقهاء من يقدم الغسل من ا ل ج ن ا ب التيمم فهذا التقديم و ا ل ت أ خ ي ر لا بد لمناسبه في ذهن الامام إ م م إنه لمناسبة متناسبة ومتناسبة بمناسبة هذا قبله بعضها يقول الذي قدمت قال أقدم أو وربما أو فصلا على فصل أو بحث على بحث لمناسبة هذا البحث قبله حتى أجعل المباحث متناسبة بعضها مع بعض. أقدم بعض مسائل الفصل ربما اختصار بحث بحث بعض بعض مع حتى وربما قدمت فصلا ً كاملا ً ل ل م ن ا س ب ة بينه وبين فصل لاحق و أ ر ج و إ ن تم هذا المختصر أ ن يكون في معنى الشرح للمحرر انظر إ ل ى هذا التوفيق ا ل إ ل ه ي اختصر المحرر ولكنه شرح ه كيف شرحه نعم بين القولين وبين الوجهين وبين الطريقين وبين ا ل أ ق و ا ل ا ل ص ح ي ح ة و ا ل أ ق و ا ل ا ل ض ع ي ف ة و ا ل ر ا ج ح ة والمرجوحه في كل م س أ ل ت ي ن من المسائل وبناء على ذلك مع انه اختصر المحرر الا انه ز ا د وضوحا وبيانا واشراقا فكان كالشرح للمحرر وما كان في المحرر من ك ل م ة غ ر ي ب ة ابدلها ب ك ل م ة م أ ل و ف ة م أ ن و ث ة وما كان فيه من ذكر ضعيف او غير معتمد ابدله بذكر صحيح معتمد واذا كان هناك امر لم يذكره الامام الرافعي اتمه له الامام النووي و إ ذ ا كان هناك أ م ر أ خ ط أ الرافعي فيه في الترجيع ف إ ن ا ل إ م ا م النووي يتعقبه ويبين له الصحيح منه فكان المنهاج مع كونه مختصرا كالشرح للمحرر قال وقد هذا المختصر والحمد الشرح لا شيئا الأحكام ولا من الخلاف ولو كان واهيا ولما الخلاف واهي لله للمحرر أطلب ولو وأرجو يكون يكون أن أحذف إن فإني معنى منه من من تم تم في بيش بعبر عنه الامام النووي الصحيح خلاف واهي ضعيف قال ولو كان الخلاف واهيا ما أحذف أذكره م احذف شيئا من ا ل م ح ر ر مع ما أ ش ر ت إ ل ي ه من النفائذ قال وقد شرعت في جمع جزء لطيف على ص و ر ة الشرح لدقائق هذا المختصر س ا ل ه صغيره عندي ن س خ ة م خ ط و ط ة منها في دمشق يذكر بها ا ل ك ل م ة التي ربما تلتبس على القارئ ويبينها ويقول إ ن المراد بها كذا والمراد بها كذا فاعتبر هذه ا ل ر س ا ل ة ا ل ل ط ي ف ة التي جمع كالشرح لدقائق ا ل م ن ه ج وقد شرعت في جمع جزء لطيف على ص و ر ة الشرح لدقائق هذا المختصر ومقصود به التنبيه على ا ل ح ك م ة في العدول عن ع ب ا ر ة م ح ر ر وفي الحاق قيد أ ي ب ك ل م ة يقيدها بقيد حتى م ا تكون م ط ل ق ة أ و حرف أو شرط ل ل م س أ ل ة ونحو ذلك و أ ك ث ر ذلك من الضروريات التي لا بد منها وعلى الله الكريم اعتمادي و إ ل ي ه تفويضي واستنادي وأسأله النفع به دي ولسائر المسلمين ورضوانه عني وعن أحبائي وجميع وأن أحبائي نسأل أن المسلمين النفع المؤمنين الله تعالى أن يعلمنا علمنا به ما ينفعنا وأن ينفعنا بما عني دي و أ ن يلهمنا ر ج د ن ا و أ ن يرينا الحق حقا و يرزقنا اتباعه و يرينا الباطل باطلا و يرزقنا اجتنابه رب وصحبه العالمين صلى الله على سيدنا صلى على وعلى آله وصحبه وسلم محمد